ألم نخلقكم من ماء مهيد فجعلناه في قرار مكيد إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين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 كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يضنققون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّابِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ <للمكذبين>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 ذي أي حديث بعده يؤمنون